بوك تو كركيد سبعة واربعون سبعة واربعون سياحات حضر لك لره الإعداد للسفر الإعداد للسفر باولارمز حضر لمن لازم ينبغي أن نعبئ شنطتنا يجب أن نعبئ شنطتنا بيرشيء نطمما لازم ينبغي ألا تنسى شيئا يجب أن لا تنسى شيئا سنة بيك بيرباول لازم تحتاج إلى شنطة كبيرة تحتاج إلى شنطة كبيرة Pasaportu unutma. La tansa javaz safar. La tansa javaz al safar. Uçak biletini unutma. La tansa tevkirat al La tansa tevkirat al Seyahat şeklerini unutma. La tansa el şikkati لا تنسى الشكات السياحية. yanıنا. خذ معك كريم واقي من الشمس. خذ معك كريم واقٍ من الشمس. خذ معك النظارة الشمسية. خذ معك النظارة الشمسية. ينناء، خذ معك القبعة الشمسية. خذ معك القبعة الشمسية. ينناء، بير هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ هل تريد أن تأخذ معك؟ harita <türük> yanına bir rehber almak istiyor musun? هل تريد أن تأخذ معك مرشدا سياحي؟ هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ yanına bir şemsiye almak istiyor musun? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Hel, تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ بنطلونları, gömlekleri, çorapları unutma. Tıdıkır el pantolonat. El pantolonat ve kımsan ve jovarib. pantolonat ve kımsan ve jovarib. Kravatları, kemerleri جاكيتلري تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. تذكر ربطات العنق والأحزمة والسترات. بيجاماتلري, gecelikleri ve tişörtleri unutma. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. تذكر البيجاما وقمصان النوم والتيشيرتات sana ayakkabı sandalet ve çizme lazım أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم sana mendil sabun ve bir tırnak makası lazım تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. سنتراك دش فرشاة ودش معجون لازم. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. تحتاج إلى مشط وفرشات أسنان ومعجون أسنان